أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى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 الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه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 قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي مُكِّنَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا صرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين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 جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوى Amen. En jij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 Inna Rabbkhuwa yafsil biinhum yoma al-Qiyamati fi ba kano fihi yaktarifoon. Awa nam yahdi kam ahlakna minu qabilhim min al-qurun yamtun fi masakinhim. Inna fi dzalik la ayatin afa